نبي وقائد عبقري تأمل صلى الله عليه وسلم جيشه فوجدهم قلة وتأمل الطبيعة من حوله فأراد توظيفها لصالحه قام بفرز خمسين من الرمات المهرة تحت قيادة الشاب عبد الله بن جبير وأمرهم بالصعود على جبل صغير ثم أمرهم أمرا قاطعا كالسيف لا مجال فيه للتخمينات ولا للاجتهادات طلب منهم عدم النزول من الجبل مهما كانت نتيجة المعركة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 وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم وبين صلى الله عليه وسلم مهمتهم وأنها هي حماية ظهر الجيش من أي التفاف قد تقوم به مفرزة وثنية فقال صلى الله عليه وسلم احموا ظهورنا وأكد مرة أخرى على الأمر الأهم فقال فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا غنمنا فلا تشركونا صعد الرمات الجبل ووزعهم أميرهم ابن جبير ليشكلوا مظلة جوية تقصف الوثنيين وتربكهم بمطر السهام لتحصدهم السيوف من الأرض خطة محكمة لا تحتمل الخطأ معركة بين جيش قوي وجيش ذكي بين جيش وثني يفتقد العقيدة والهدف البعيد للمعركة، فكل فرد مشغول بهدف شخصي لا يتعدى أنفه. عكرمة ابن أبي جهل خرج للثأر لأبيه، وأبي بن خلف جاء ليثأر لأخيه أمية. وجبير بن مطعم وظف عبده ليقتل حمزة ثأرا لعمه هكذا كان جيش الوثنيين كان قليل الطموح صغير الأهداف أما جيش الإسلام فيدافع عن دينه ووطنه يدافع عن رسالته التي تستهدف إيقاظ العالم كله اصطف الجيشان فإذا بشيء ثقيل يهبط على المؤمنين يذهلهم عن عدوهم بل ويذهلهم عن سيوفهم حتى تساقطت على الأرض غشيهم النعاس وثقلت الرؤوس وارتخت الأيدي حتى قال أحدهم واسمه أبو طلق غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد وكنت في من تغشاه النعاس حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه وهذا أبو طلحة يحاول رفع جفنيه الثقيلين ويتلفت يمينا وشمالا ببطء فإذا به يرى مشهدا يترنح خلف الدروع وتحت التروس ويصفه قائلا رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس وفجأة أيقظتهم صرخة كالانتحار وثني يصرخ فيهم من يبارز